وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا بَابَ السَّجْدَةِ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَتَنَازَدْ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يبسقون وإذ استثقى موسى لقومه فقل نضرب عطاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس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 قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيش اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله